وكثير من السور يبدا الله تبارك وتعالى هذه السوره بالقسم والضحى والليل اذا سجى والشمس وضحاها وامثالها من السور والليل اذا يغشى هذه الاقسام من الله تبارك وتعالى تدل على عظم المقسم عليه تدل على ان امرا خطيرا هاما عظيما يقسم الله تبارك وتعالى من اجله ومن السور التي بدأ الله تبارك وتعالى فيها باقسام كثيره سوره الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فانهمها بجورها وتقواها قد افلح من زكاها هذه الاقسام من الله بهذه الايات العظيمه الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والارض والنفس من أجل أن يضين حقيقة لا يجوز أبدا أن تقفى علينا إنه فلاح النفس بالتذكية قد أفلح من زكاها إن الذي يقول الله جل وعلا أنه من المفلحين وقد أفلح هل يخشى عليه هل يخاف أحد عليه كلا إن الفلاح إذا اعطاه الله تبارك وتعالى لعبد من عباده فانه الفوز انها السعاده الابديه انها السعاده التي لا يرجو معها احد ان تنغص عليه في يوم من الايام قد اسلح من زكاها كيف يصل الواحد منا الى الفلاح وكيف ينسج هذه النفس التي تعز الا التمرد وتعز إلا المكس في هذه الأرض والتشبث بها سؤال قصير إجابته طويلة وسائل التذكية يا عباد الله كثيرة من أهمها تحقيق التوحيد قولا واعتقادا وعملا والتزام طاعة الله أمرا ونهيا وتحقيق العبودية بكل معانيها لله جل جلاله حديثنا اليوم ان واجب الغسل عنه كثيرون وهو من اعظم اسباب تزكيه النفس وما احوجنا جميعا الى هذا الواجب انه واجب المحاسبه المحاسبه هذه الكلمه الصغيره التي تحمل في ثناياها شيئا عظيما ان المحاسبه هي النظر والتامل والتفكر في فيما عمل الانسان فيما عمل من اعمال وما قدم من خير وشر نعم لابد لكل مسلم ان يكون له مواقف مواقف مع نفسه يحاسبها ويعاتبها ويؤنبها ليامن شرها ويتحكم في قيادتها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فهل تظن نفس ما قدمت لغد واستغفر الله ان الله خبير بما تعملون وقال جل وعلا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه قال مجاهد رحمه الله اللوامه هي التي تندم على ما فات وتلوم نفسها وقد اقسم الله بها وذكرها مع يوم القيامه ليدل على شرفها ومنزلتها ويبين سبحانه وتعالى ضروره المشاشبه واهميتها روى الامام احمد والترمذي باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وازِنوا انفسكم قبل ان توزَنوا فانه اهون عليكم في الحساب غدا ان تفاتحوا انفسكم اليوم وتزينوا للعرض الاكبر يوم عيد تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال الحسن البصري رحمه الله لا تلقى المؤمن الا يحاسب نفسه ماذا اردت بكلمتي ماذا اردت باكلتي ماذا اردت بشربتي والعاجل يمضي قدما لا يعاتب نفسه وقال ايضا رحمه الله ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته وقال ميمون بن وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى لا يكون الرجل ثقيا حتى يكون لنفسه اسد محاسبه من الشريك لشريكه انظروا يا عباد الله كيف يتحاسب الشركاء وكيف تصل بهم الخصومات الى اعلى محكمة ليأخذ كل واحد ما يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه بعض الشركاء تستمر خصوماتهم اكثر من 10 سنوات مطالبات وسفر ومشاكل ومحامون كله من اجل الدرهم والدينار وهي حياه ثانيه فاين هذا العمل لحياه باقيه وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسه فلست صاحبه كذا فلست صاحبه كذا ثم ذمها ثم ختمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا أيها الاخوه في الله قد يقول احدنا اني اعرف اهميه المحاسبه لا تنسى وانشغل فمن علاج فنقول اولا يا اخي تذكر دائما رقابه الله عليك واطلاعه على خفايا قبل علانيتك اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن تدعي علي رفيقك صلى الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وقال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فاحذروه ايضا تذكروا يوم الحساب والسؤال يوم القيامه يعين كثيرا على المحاسبه ان قلبا تعلق في تلك المشاهد يكثر من تصورها ويديم في التامل فيها انها مشاهد عظيمه تجعل الانسان يبادر بالمحاسبه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر الصغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى يوم يبعدهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحطاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وقال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيئا وإن كان نصال حبة من خرقا أتينا بها وكفى بنا حاسبين عباد الله هل الرقمي من رحبة الموقف وشدته يوم القيامه وانكشاف خبايا النفوس ونشر صحف الاعمال فان ذا هناك اقوام سيحاولون الانكار ظنا منهم ان ذلك ينجيهم لكن الله ينطق الاعضاء والجوارح اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ويقول تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يودعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم ستشهد الابصار يا من يتابع القنوات الفضائيه سيشهد عليك بصرك الذي جعلته سبيلا للحرام في هذه الحياه الدنيا حتى اذا ما داوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجلودهم لمشاهدتهم علينا قالوا ام تقن الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ومن المشاهد التي اذا تذكرها المؤمن أعانه ذلك على المحاسبه مشهد اعطاء الناس كتبهم يوم عيد سر رسول لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقراؤ كتابيه بمن منتم اني ملاق الحسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه تطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه فبرتم ومنعتم انفسكم من اشياء كثيره كنتم تحبونها فاليوم ذوقوا هذا النعيم بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوفي كتابه بماله فَيَقُولُ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي لا ليتها كانت القاضيه ما أظن اني ماليه هل فعني صوفاليا خذوه فضلوه ثم الجحيم فلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكو وقال جل وعلا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينطلق الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيره انه كان في اهله مسرورا كثير من الناس سمعوا المواعظ وعرفوا الاحكام وينطلقون الى اهلهم مسرورين ذل المعاصي والاسقام يتلذذون بالنظر الى الحرام وبسماع الحرام وبترك الواجبات وفعل المنكرات يتلذذون بهذا وهم سعيدون بل يظنون ان غيرهم محروم مما هم فيه والله انهم لهم المحرومون قال جل وعلا واما من اوسى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صورا ويصلى سعيره فسوف يصلا فسوف يدعو سدورا ويصلا سعيره انه كانت اهله مسروره انه ظن ان لا يحول فالا ان ربه كان به بصيرا ان ربه كان به بصيرا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ايسر الناس حسابا يوم القيامه الذين يحاسبون انفسهم في الدنيا وقال ابراهيم ابن يزيد السيني رحمه الله مثلت نفسي في الجنه تصور انه قد دخل الجنه مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها واشرب من انهارها ثم مثلت نفسي في النار اكل من اكل من جقومها اكل من جقومها اكل من جقومها واشرب من قضيدها واعاني سلاسلها واغلالها فكنت لنفسي اي نفسي اي شيء تريدين قالت كانه يسال نفسه في الجنه او في النار اي شيء تريدين قالت اريد ان ارجع الى الدنيا فاعمل صالحا قال قلت فانت في الامنيه فاعملي انت الان في الامنيه فاعملي ومن ما يحين العبد ايضا على المحاسبه النظر في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب هذه رضي الله عنهم والصالحين عليهم رحمه الله كيف كيف كانوا يحاسبون انفسهم وهم لم تاتهم الفتن مثل ما جاءتنا اليوم كانت حياتهم يسيره حياة زهده حياة طاعه حياة ورع ليس عندهم هذه الفتن والبلايا التي اخترقت خضر البيوت حتى وصلت الى غرف النوم اشياء كثيره اليوم تسكن الانسان في بيته تفسد عقيده تخرب اخلاقه وتقوده بالقوه الى جهنم وهو مضيع لها هذه الفتن ما كانت موجوده في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن موجوده في عند الصحابه والتابعين رضي الله عنهم ومع ذلك كانوا يحاسبون انفسهم اشد الحساب على ماذا هنا اشياء ربما على اكله اكلوها كان احدهم اذا اكل الاكل يبكي ويقال ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم هؤلاء لنا فيهم قدوه ومما يعين ايضا على المحاسبه تذكر ضغث الموت وانه غريب جدا لا يدري احدنا متى اجله وان احد لا يدري متى يموت شري ان يحاسب نفسه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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد خيا عباد الله كيف يحاسب العبد نفسه ما هي الطريقه التي يحاسب العبد بها نفسه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بناء ذلك ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض فان تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء او اصلاح ثم يحاسبها على المناهي فان عرف انه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه ثم يحاسب نفسه على الغفله فان كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والاقبال على الله تعالى ثم يحاسبها بما تكلم به او مست اليه رجلاه او بطشت يداه او سمعته اذناه ماذا اردت بهذا ولمن فعلت وعلى اي وجه فعلت ويعلم انه لا بد ان ينشر له لكل حركه وكلمه من هديوانا ديوان لمن فعلته وكيف فعلته فالاول سؤال عن الاخلاص والثاني سؤال عن المتابعه اخي المسلم تحسر الان تحسر الان على تفريطك حتى لا تكن من المتخسرين يوما لا ينفع فيه الحق لا تنفع فيه الحق خذ العبره من قوله تبارك وتعالى ان تقول نفس يا حسرة على ما صرفت في جنب الله وان كنتوا من الساخرين فرق بين ان تقولها الان وان تقولها يوم القيامه الان هناك ازدراء وهناك سوبه وهناك رجوع يوم القيامه قال الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وإن كنتم من الساخنين أو تقول لو أن الله هزالي لكنتم من المستقيم أو تقول حين سوى العذاب لو أن لي فرح فأكون من المحسنين بلى قد جاءتها آياتي فكذب فبها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا انتهى الامر لا رجوع لا توبه اعطيتم فرصه في الدنيا فاين الحساب اين المحاسبه في الدنيا وقال تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا فآ ما يزرون أيها الأخوة المؤمنون إذا كنا لا نحاسب أنفسنا على المعاصي ولا نحاسب أنفسنا على الآثام والتفريط في الواجبات فكيف إذا حسبتنا على النعيم سنحاسب أيها الأخوة على الأكل الذي نأكله والشراب الذي والشراب الذي والشراب الذي نشربه قال تعالى ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم قال ابن القيم رحمه الله والنعيم المسؤول عنه نوعان نوع اخذ من شله وصرف في حقك فيسال عن شكره ونوع اخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسال عن مستخرجه ومصرفه فاذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه فهو حقيق ان يحاسب نفسه قبل ان يناقش الحساب ايها الاخوه في الله ليس للمحاسبه وقت محدد ولكن هناك اوقات افضل افضل ولكن هناك اوقات افضل من اوقات كل وقت يصرخ بالمحاسبه ولكن احسن ولكن احسن الاوقات قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن انفعها ان يجلس الرجل عندما يريد النوم عندما يريد النوم ساعه يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم أن لا يعاود الزنب إذا استيقظ ويفعل هذا كل ليلة فإن مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستجرح ما فاته ويقول مشروق رحمه الله تعالى ان المراه حقيق ان يكون له مجال يخلوا فيها يتذكر ذنوبه ويستغفر منها نسال الله باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يعيننا على محاسبه انفسنا قبل يوم الحساب اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين